Fatahawet, fatahawet, minä nimeen Fatihawi. Fatahawet, fatahawet, minä nimeen Fatihawi. Äyri rahamakrab, jäpuammar, jäpalle. Jäpuammar, فتحاوي على متشوق عامل كلاسيكو فتحاوي على متشوق عامل كلاسيكو هي الصورهك ربي سقر الفاتح يا الغالي الصورهك فتحاوي فتحاوي انا فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي ربي يا ابو عمر يا غالي رحامتك من مجموعات الشهيد السميح المدهوم كانوا بتبارك العريس ناهد هلا بالمحترمين الله يناهد يناهد أنا بحييك يا بعمر نحلة بعمر لحل هايسة بالتلوم لحل هايما لحل على كل التحيات الاف انبقات والزهور مهداء في سلامتك اخو العريس علاء هلا بيك يا علاء Rajat, rajoja, rajoja, rajoja, rajoja, rajoja, rajoja, rajoja, rajoja,